اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت أهل المنة والفضل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور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 على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله ولا يقطع من وصله ولا يخذل من وصله ولا يبخس من عامله ولا يخذل من نصاره الملك والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده الملك الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير المتقدس في وصفه عن الشبيه والنظيم إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وان جكرم الوجوه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك افضل العطيه واهناها تطاع فتشكر وتعصى فتهذر وتجيب المقطر وتكشف الضر وتكشف الضر وتقبل التوبه وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل ولا مدح مادح صدق الله الذي لا إله إلا هو المتفرد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتقديرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تعظيما وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الكريم الذي أرسله للثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله الله الذي لا إله إلا هو الغفور التواب العظيم الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعام ولانت لقدرته الشدائد الصلاب مسبب الأسباب وخالق عبادي من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكنا وإليه المآب صدق لم يزل جميلا صدق من اتخذناه وكيلا صدق من حسبنا به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم صدق الله الكريم صدق الله البر الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد على نعانك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا خير كتبك وهديتنا لمعالم دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك الفضل اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد احسن كتبك نظمًا وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك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 انت تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب هممنا وذهب غممنا وسايقنا وسابقنا اليك والى جنات النعيم اللهم وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا دواء ولأسقامنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وعن الناس وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اعمر قلوبنا بالقرآن اللهم نوّر قبورنا بالقرآن اللهم نوّر بيوتنا بالقرآن برحمتك يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألّف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا والمسلمين مولانا وخانقنا ورازقنا تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا ما كتبت في هذه الليلة المباركة من خير وأمن وعافية وسرور وهناء وحبور وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين وما كتبت في هذه الليلة المباركة من بؤس وشقاء وبعد عنك اللهم فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله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 ناتو على ذلك اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واكسهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم بالحسنات احسانا ومن السيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وارحمنا اذا صبنا الى ما صار اليه تحت الجناز والتراب وحدنا الى هنا الى هنا الى هنا غسلونا وعلى الأكتاف حملونا وفي القبور تركونا وإلى منكر ونكير يسألونا إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القادم اللهم اجعل آخرك لا منا من الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبا وعند الموت شهادا وبعد, وبعد الموت جنة اللهم وسع لنا في قناة قبورنا اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه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 ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حائرا إلا دللت ولا تائبا إلا قبلت ولا جاهلا إلا علمت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجا إلا أسعدته ولا أيمن إلا زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وأسعدت وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ارحم والدينا ووالد والدينا ومن له حق علينا ومعلمينا ومشايخنا ومن اوصانا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا اللهم في لي ابائنا و امهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزيهم بخير ما جزيت والداً عن ولده اللهم أكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم من كان منهم بائساً حزينا اللهم أسعد قلبه اللهم أسعد قلبه اللهم أسعد قلبه اللهم ثرد جهمه اللهم نفس كرب اللهم احسن لنا ولا اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا يتحننون اللهم برهم كما كانوا بنا يبرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم في أرض الشام اللهم كلهم في غزة اللهم كلهم في بورما اللهم كلهم في العراق اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أطع جائعهم واكس عاليهم وداوي مريضهم وتقبل ميتهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا ترى الظالمين وما يفعلون وتعلم على نيتهم وما يسرون أعراض منكوبة وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة اللهم إنا نشكو إليك ذل أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم اللهم اللهم فرق جمعهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ورحمنا إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإذا طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى الغافر من يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطل يا عالما بالسرائر والضمائر إلهنا إلهنا إلهنا, إلهنا اجعلنا في هذه الليلة من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع يا الله يا حكيم يا الله يا بديع يا الله يا غفور يا الله يا ودود يا الله يا الله يا رحيم يا الله اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا, من النار, اللهم أعتق رقابنا من النار الهنا ان اجسدنا على النار لا تقوى اللهم حرمها على النار اللهم حرمها على النار إلهنا ما عصيناك استخفافا بعظمتك ولكن سولت لنا نفوسنا اللهم حرم على النار أن تمس أبشارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا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 أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير إلهنا ومولانا أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا طالين ولا مضمين اللهم من كان منهم على هدى اللهم ثم ثبته وزده هدى ومن كان منهم ضالا اللهم رده إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد فتيات المسلمين اللهم المسلمين اللهم اجعلهن طاهرات مطهرات تائبات عابدات سائحات اللهم خص الحاضرات وجميع نساء المسلمين اللهم وفقهن للحجاب المبارك وجنبهن الحجاب الذي لا يرضيك اللهم اغرس فيهن الحياء والعفاف والحشمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلوبهن حبا لك وحبا لنبيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم رد كيدهم في نحورهم واكف المسلمين شرورهم اللهم اكف المسلمين شرورهم الهنا الهنا من كان في هذا الجمع المبارك قد أصابته عين أو سحر أو حسد أو مرض أو بلاء اللهم أنزل عليه عافيتك اللهم أنزل عليه شفاءك اللهم عافي اللهم أشفي اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وثق ولي لما تحب وترضى وخذ مناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح أئمتنا وولاة الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا وأسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا ممن ينادى يوم القيامة كنوا واشربوا هنيئا بما أسدفتم في الأيام الخالية إلهنا ومولانا اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تنقل برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا قد ندنا اللهم قد ندنا اللهم قد تبنا اللهم قد رجعنا من لنا يا الله من لذنوبنا يا الله راضينا الله من لي يا الله من لي انفسنا يا الله اللهم انت لها اللهم انت لها اللهم يا من لها حنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من بنى هذا المسجد أوسع في بنائه فاجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم اجعله مسجدا عامرا بالتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهب المسيئين منا للمحسنين إلهنا إلهنا هذا جهدنا وعليك التكنان هذا دعاؤنا وعليك الإجابة اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب رجاءنا اللهم استجب تضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في القناة اللهم اجعلنا في القناة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين